بوك تو رواء ثمانية ثمانية ساعة سترويب أوقات الساعة أوقات الساعة ما بطيت إذا سمحت إذا سمحت من فضلك كم الساعه؟ فضلك كم الساعه؟ ديدي مادلوبا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. 1 ساعه انها الثانيه انها الثانيه 3 ساعات انها الثالثه انها الثالثه 4 انها الخامسه 6 ساعات انها السادسه انها السادسه 7 ساعات انها, السابعة إنها السابعة 9 ساعات انها التاسعه انها التاسعه 10 ساعات انها, العاشرة. إنها, العاشرة. إنها, إنها عشر انها ال12 انها ال12 1.60 فيها 60 ثانيه الدقيقه فيها 60 ثانيه الساعه فيها 60 دقيقه. اليوم فيه 24 ساعه. اليوم فيه 24 ساعه.